الذي إ ذ ا دعيت به أ ج ب ت و إ ذ ا سئلت به أ ع ط ي ت و أ ن تكشف عنا كروبنا وتغفر ذنوبنا وتقضي حاجاتنا وتجمع شملنا وتصلح أ م و ر ن ا ف أ ن ت المرتجى تباركت ا س م ا ؤ ك وتقدست صفاتك ولا إ ل ه غيرك ولا معبود سواك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 اللهم إ ن ا نعوذ بك من حال أ ه ل النار من المنافقين والكافرين والفجار اللهم أ ح س ن عاقبتنا في ا ل أ م و ر كلها و أ ج ر ن ا من خزي الدنيا وعذاب ا ل آ خ ر ة اللهم أ ع ن ا ولا تعن علينا وانصرنا على من بغى علينا 「あなたの手話を聞いてくれている人もいるかもしれない。」 そうそう。So. So. a <Allah> あ <Allah>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 م ا كتبت غ ي م الله كازواجك ا ل ل ه غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله لك ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم و إ ذ أ س ر النبي إ ل ى بعض أ ز و ا ج ه حديثا فلما ن ب أ ت به واظهره الله عليه ع ر ه بعضهم واعرض ع ن ه فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نبا لي العليم الخبير ان تتوبا إ ل ى الله فقد صعت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ضحيه عسى ربه ان طلقكن أ ن يبدي له أ ز و ا ج ا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات, تائبات عابدات سائحات ثيبات و أ ب ك ا ر ا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 شركه الهدى شركه د م و ي ه م ي ق و ل و ن ر ب ن ا أ ت م ن لنا ن و ر ن ا ا ج ل ن ا إنك ع ل كل ى ش ي ء قدير الله الله 「そして今夜は私のことです」 موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي م ا للعلوم يوم الاسلاميه ي و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 ومريم ابنه عمران التي احسنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين الله ا ل ل ه لمن حمده ي <تصفيق> y a s sir. أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم ان هم الا يخطئون أَمْ آتَيْنَاهُمْ ت ا ك بسم ن الله الرحمن ا ل ر ح ي ا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 は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 واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إ ل ا الذي فطرني فانه س ي ه د ي وجعلا ََ ك َ ل ِ ب َ ة ً ب َ ا ق ِ ي َ ة ً في ِ عقبه َِِِ لعلهم َََُّْ يرجعون ََُْ بل َْ متعت ََ ه َ ا أ ُ ب َ ا ء واباؤهم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 ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا أ ن يكون الناس امه و ا ع د ة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن موسوعه ل ي النابلسي يظهرون للعلوم الاسلاميه م اسم ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة عند ربك ل ل م ت ق ي ن ومن يعشو عن يعش ذكر الرحيم م ن خ الجزء ا ل ه ق ر ي ن وإنهم ل ي ص د عن السبيل ويحسبون أ ن ه م مهتدون حتى إ ذ ا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك ب ع د المشرقين ي ن فبئس ا ل ق ر ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم أ ن ك م في العذاب م ش ك ر ك و ن أ ف أ ن ت تسمع الصم أ و تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين ف إ م ا نذهب بك فإنا م ن ن ه م م م ت ق و ن أ و نرين ع ه النابلسي ي د و م للعلوم ا ل ى س ل ا م ي ه ق موسوعه ف النابلسي و و س من أ ر للعلوم ن الاسلاميه ن ن د اسماء الله ي ع ل ح س ن ى ولقد ارسلنا موسى ب آ ي ا ت ن ا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا